وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْبِيَهُ فَذْلُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 namayıpşarud, liyemiz Allahu al khabith min al qiyib ve yijal al khabith bagthu ala bagthin, fyerkumehu